قَالَهَا أُولَئِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون فأَنْ خَذَن وَم الصَّحَة مشركِ فَجَعَ الن عَهَا سَافِلَهَا وَأَمثَعَلَ جِشِْ جََتَ وَ فذَكَ لَ آاتِمُتَوّمِين وَإِ غَلَ بِسَبِي مُك إِ فِي ذَكَ لَ آتَجِمُ إن كان أصحاب الأنكات للظالمين فانتقمنا من أم وإن هما ولقد كلب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمينين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 ربك هو الخلاك العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم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 الذي هو المبيد كما انزلنا على المقتسمين